ولا تحسبن الله غافلا سيدتهم هوا وانذر الناس يوم يهتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اغفر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 waarom? Vosen? Wat ben je? Wat ben je? منه الجمال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله in de afgelopen jaren is het zo dat السماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار الله كل نفس ما كسب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن Uh oh